ضربت عليهم مذلة أينما ثقفو إلا بحبل من الله، إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباء بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة.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 ماتو يتلون آيات الله أنا الليل. يَتَنَوَّنُ آيَاتِ اللَّهِ آنَا اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَأُولَٰئِكَ من الصالحين وما يفعلوا من خير فلن يكفروا والله عليم بالمتقين